ينبغي على الناس أن تعتني به في هذا الزمان خاصة لا يخلو زمان منه لكن كلما ظهرت الفتن على الناس ينبغي أتنبه من هذا الأمر لأن هذا الأمر هو أساس الفتن إن جاء إن شاسق بنبأ فتبين ولو نظرت هذه الحادثة المريرة التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي وحاشاها أن تفعل ذلك وقد براءها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ويكفيها شرفا وفخرا بذلك رضي الله عنها وأرضاها بدأت باشاعه من المنافقين بدأت أن عائشة فعلت ذلك ثم بعد ذلك تلقاها من تلقاها حتى انتشرت والله عز وجل ذم هذا الفعل ولولا قد سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا هذا هو المؤمن انه اذا سمع شيئا تثبت ما انزلها على العباد وما انزلها على الناس لان الظلم ظلمات يوم القيامة وأخطر شيء على الإنسان أن يحكم في أعراض اخوانه ربما يضربهم بهذا لأن تتبعوا لأن هذه الإشاء توصل إلى التجسس وتوصل إلى الإيذاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا لا تباغضوا لا تجسسوا كونوا عباد الله إخوانا هذه تؤدي إلى فرقة والفرقة معناها الضعف والخواء، الفرقة معناها ضياع الأمن على الناس الفرقة معناها بث الخوف في قلوب الناس لكن الاجتماع معناه الأمان الاجتماع معناه الخير الاجتماع معناه الضعف فلما الإنسان يتهم وهو بريء من هذا الامر عند الناس ينبغي على الناس ان تتبين تتبين من هذا الانسان ان جاءك رجل واخبرك بخبر لا بد ان تتنبه ولا بد ان عدم لا تستعجل في هذا الامر في الحكم على هذا الانسان كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع اعظم نعمه في هذا الزمان أنت نام وأنت في أمان لا يمكن لإنسان عاقل أعطاه الله عقلا أنه يظن أن نعمة الأمان ليست بنعمة أنت نام وأنت مطمئن البال وأنت في أمان وتعلم أن عرضك في أمان بعض الناس يكون في وظيفه إلى الفجر إلى الصباح وأهله ربما لوحدهم في البيت لكنه مطمئن للباب ووالله الذي لا إله إلا هو بعض البلدان نسال الله لها الأمان كذلك بعض البلدان يغلق باب داره ويأخذ بالأسباب ومع ذلك لا يقوم من فراشه إلا وأخته أو زوجته أو أمه تختصب أمانه فنعمة الامن لا يتهاون فيها إلا شقيق فإذا هذا هو الواقع أن الإنسان يمشي على هذا اعتقاد لا يجعل ذلك مجامرة لأن المجاملة مذمومة المجاملة معناها أنك أنت فقط تنتظر إلى فرصة حتى تخرج ما في قلبك اعتقد اعتقاد انك انت تحافظ على الناس في امنهم تحافظ على الناس في اعراضهم تحافظ على الناس في دمائهم هذه هي دعوتنا هذه هي دعوتنا وهذا هو اعتقادنا وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يحافظ على أنفسهم ان يحافظ على الكلمه الواحده ان يجتمعوا على الصراط المستقيم ثم إن كنت على حق أيها الإنسان فلا تبالي